فنصرنا على القوم الكافرين وروى ابن خزيمه في صحيحه وصححه الالباني من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت هذه الامه على الناس بثلاث جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكه وأعطيت هذه الآيات من آخر سوره البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعدي يقول علامة السعد ومن ذلك الدعاء الذي في آخر البقرة الذي أخبر الله على لسان رسوله أنه قبله من المؤمنين حين دعوا به.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 ولما كان إخلال العبد بأمر الله قد يكون عمدا على وجه العلم وقد يكون نسيانا وخطا وكان هذا القسم غير ناشئ عن عمل القلب الذي هو محل الإثم وعدمه سألوا ربهم أن لا يؤاخذهم بالنسيان والخطأ وذلك عام في جميع الأمور قال الله تعالى قد فعلت ولما كانت بعض الأفعال فيها شدة ومشقة وآصار وأغلى لو كلف العباد بها لأحرى أن لا يقوموا بها سأل الله تعالى أن لا يحملهم إياها ولا يكلفهم بما لا طاقة لهم به ليسهل عليهم أمر ربهم وتخف عليهم شرائعه الظاهر فقال الله تعالى قد فعلت ولما كانت ايضا الشرائع التي شرعها الله لعباده لا بد أن يحصل منهم التقصير فيها إما بفعل محظور أو بترك مأمور وذلك موجب للشر والعقوبة إن لم يغفره الله ويزله قالوا واعثوا عنا واغفر لنا فبهذه الأمور تندفع المكرهات والشرور كلها فبهذه الأمور تندفع المكروهات والشرور كلها ثم سأل الله بعد ذلك الرحمة التي ينشع عنها كل خير في الدنيا والآخرة ولما كان أمر الدين والتمكين من فعل الخير وترك الشر لا يحصل ولا يتم إلا بولاية الله وتوله ونصرته على الأعداء الكافرين من الشيطان وجنوده قالوا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله تعالى قد فعلت فالله تعالى يتولى عبده ويسره لليسرى في جميع الأمور فيدفع عنه الشرور فهو نعم المولى ونعم النصير ذكره الإمام ابن سعدي في كتابه المواهب الربانية